النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. لن ننثني، لن ندحرى، لن ننتهي، لن ندبى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الخميس الثامن والعشرين من ذي الحجة. لسنة 1440 للهجرة نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين هلاك وإصابة 13 من البكك المرتدين بتفجير سيارة مركونة في مدينة الطبقة مقتل قيادي لأحد الفصائل الموالية للحكومة الأفغانية المرتدة مع ثلاثة من مرافقيه في مدينة جلال أباد هلك وجرح من الجيش المصري المرتد جنوب غرب الشيخ زويد البداية من ولاية الشام من الرقة هلاك وإصابة 13 من البكك المرتدين بتفجير سيارة مركونة في مدينة الطبقة بتوفيق الله تعالى تمكنت مفرزة أمنية من استهداف منزل كومين مختار بالقرب من شارع فلسطين بمدينة الطبقة أول أمس بتفجير عبوة ناسفة ما أدى لأضرار مادية تلاه تفجير سيارة مركونة على عناصر من استخبارات البكك المرتدين الذين تجمعوا في المكان ما أدى لهلاك وإصابة ثلاثة عشر عنصر ولله الحمد والمنه ننتقل إلى ولاية خراسان مقتل قيادي لأحد الفصائل الموالية للحكومة الأفغانية المرتدة مع ثلاثة من مرافقيه في مدينة جلال أباد بتوفيق الله تعالى استهدف جنود الخلافة أمس قياديا لأحد الفصائل الموالية للحكومة الأفغانية المرتدة بمدينة جلال أباد في ننجرهار بتفجير عبوة ناسفة ما أدى لهلاكه مع ثلاثة من مرافقيه كما استهدفوا في اليوم ذاته عنصرا من الشرطة الأفغانية المرتدة في مدينة جلال أباد بسلاح مسدس ما أدى لهلاكه ولله الحمد والمنه وإلى ولاية سينا هلك وجرح من الجيش المصري المرتد جنوب غرب الشيخ زويد بتوفيق الله تعالى استهدف جنود الخلافة آلية للجيش المصري المرتد بالقرب من حاجز الجغالي جنوب غرب الشيخ زويد بتفجير عبوة ناسفة ما أدى لتدميرها وهلاك وإصابة من كان على متنها كما استهدف أمس آلية للجيش المصري المرتد بالقرب من حاجز العرادات في المنطقة ذاتها بتفجير عبوة ناسفة ما أدى لإعطابها وإصابة من كان على متنها واستهدف المجاهدون جرافة لجيش الردة المصري في مدينة رفح بتفجير عبوة ناسفة ما أدى لإعطابها ولله الحمد والمنة وأخيرا إلى ولاية العراق من ديالا بفضل الله تعالى استهدف جنود الخلافة آلية رباعية الدفع للجيش الرافضي المرتد في قرية الخواليس جنوب بهرز بتفجير عبوة ناسفة ما أدى لإعطابها ولله الحمد والمنه. وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين هلاك وإصابة ثلاثة عشر من البكك المرتدين بتفجير سيارة مركونة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 لَفْنِ الْجُمُوعِ وَنَجْتَبِي مَا نَشْتَهِيهِ مُثَمَّ رَاضٍ لَفْنِ الْجُمُوعِ وَنَجْتَبِي مَا نَشْتَهِيهِ مُثَمَّ رَاضٍ مَا نَشْتَهِيهِ لن ندحرا لن ننتهي لن, لن ندبرا فالكفر ليس يخيفنا مهما طغى وتجبرا <تصفيق> يا إخوتي هيا يرفعوا راياتنا فوق الذرا يا إخوتي هيا يرفعوا راياتنا لنبقى قدرى لننفري لن لنندحر لننتهي لن لنندبر لننفري لن لنندحر لن لننتهي لن لنندبر